وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاقًا لِتَسْدُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ لُوحُ الرب إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا